فصل تابع ذي الضم المضاف دون ال ألزمه نصبا كأزيد ذا الحيل وما سواه ارفع او انصب وجعلا كمستقل نسقا وبدلا وإن يكن مصحوب ما نسقا ففيه وجهان ورفع ينتقا وأيها مصحوب أل بعد صفه يلزم بالرفع لداد المعرفة وأي هذا أيها الذي ورد ووصف أي بسوى هذا يرد وذو إشارة كأي في الصفه إن كان تركها يفيت المعرفه في نحو سعد سعد لو سينتصب ثان وضم وفتح ولن تصب